بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابًا مِّن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فإِنَّ ذَٰلِكَ فَضْلُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمرت وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُرْآنَ آمَنْتَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَهُدًى لِتَأْعِدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم, وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَمَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ مَا أُمِرْتَ بِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَجَلُهُ ۖ وَمَن مَّاتَ فِيهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَن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 وَمَنْ يُظْلِمُ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ من بَعْدِهِ مَتَرَضَّىٰ لِمِنَ الَّذِينَ لَمَّا رَأוُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ مَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاضِعِينَ مِنَ الْعَذَابِ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 مِن اولياء ينصرونهم من دون الله ومن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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَسًا وَيَهَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَةً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 فَكَذَلِكَ أَرْحَنَا إلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَآءٌ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إلَى صراط